اتكلمكم اليوم عن القيم او تقييم الامور على حسب القيم التي تكون عند اي انسان تتحدد شخصيته ويتحدد سيره في الحياة واختلاف الناس بعضهم عن بعض نتيجة اختلاف تقييمهم للامور فهمهم للامور يعني ايه هي الموازين التي يحكمون بها على الاشياء يعني خذوا مثال بسيط المال المال في انسان ينفق المال ويعتبر انفاقه كرما وانسان اخر يعتبر هذا الانفاق تبذيرا اللي بيعتبره تبذير لا ينفق منه واللي بيعتبره كرم ينفق منه اللي, ي... اللي نظرته للمال ان المال مش هيقعد معاها على طول ومش هيروح معاها السماء ومش حياخد منه حاجه لما يسيب الدنيا يقول لك اكنز لي كنوزا في السماء لكن اللي يعتبر ان المال ده هو الشيء اللي يعتمد عليه في الارض وان القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود مش ربنا اللي ينفع تلاقيه ما يحبش ينفق حاجه في واحد بالنسبه له المال اله اله, اله يعبده وفي واحد المال بالنسبه له خادم بيخدمه بان يكون به اصدقاء على الارض ويكون له مكانا في السماء على حسب تقييم الانسان للامور تتحدد في انسان المال بالنسبه له هدف وفي انسان اخر بالنسبه له المال ده ملهوش قيمه ولا يمكن يكون له هدف على حسب نظرة الواحد للموضوع ده يتحدد خط سيره في الحياة القديس الأنبى أنتونيوس أول جميع الرهبان اعتبر ان المال ملهوش قيمة لذلك أمكن ان يبيع كل ماله الشاب الغني الذي كلمه المسيح مضى حزينا. لان بالنسبال المال كان له كل القيمة لدرجة انه لم يسمع النصيحة من المسيح نفسه واحد يقبل المسيح ويمضي حزين لان المال كان له قيمة في قلب العالم كله العالم كله ما قيمته في انسان العالم بالنسبال هو كل حاجة وخصوصا الذين لا يؤمنون بالابديه زي الشيوعيين او الوجوديين او اي حاجة من النوع وفي ناس العالم بالنسبة لهم تفاهى ونفاية زي بولس الرسول يقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح يعني مش خسرها وبس واعتبر انه خسر حاجة تستحق ده خسرها وهو يحسبها نفاية يعني زبالة يعني ملهاش قيمة نظرة الواحد للاشياء هي اللي بتحدد شخصيته الراهب مثلا بيتراهبن ليه لان في يوم من الايام العالم بالنسباله بقى صفيحة زباله بقى نفاية ولذلك امكن ان يترهض لكن لو العالم كان له قيمة ما كانش يجدير ابدا سليمان الحكيم مر في الامرين معا في وقت من الاوقات كانت لذات العالم بالنسبة له لها قيمة كبيرة جدا في حياته يعني متعته في الحياة هي اللذه اللي في العالم لذلك قال اني مهما اشتهته عيناي لم امنحه عنهما ولذلك اهتم ان تكون له فراديس وان تكون له بيوت وان تكون له قنية وذهب وفضه و وكل وجواري ونساء وكل ما يمكن ان يشعر اهل العالم فيه لازم فيما بعد سليمان وجد ان الكل باطل وقبض الريح قبض الريح يعني زي واحد بيقبض على شوية هواء في ايده مفيش حاجة. يبقى اللي حصل بالنسبة لسليمان ان المفاهيم بتاعته اتغيرت القيم بتاعته اتغيرت القيم. تقييم الامور بالنسبه له تغير كانت الفراديس والاموال والنساء والاكل والشرب لها قيمة في نظره ثم فقدت قيمتها فيما بعد لما الزهد دخل الى قلبه هي دي النقطة اللي بيقول عليها الرسول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يعني ذهن الواحد يتجدد طبعا التجديد احنا بناخده في المعمودية اللي هو تجديد الطبيعة لكن تجديد الاذهان دي بتمر علينا باستمرار في حياتنا ان الواحد يكون له ذهن جديد فكر جديد يتغير فكره تتغير نظرته للامور تتغير نظرته للامور عن الاول ايه نظرتك للامور ايه مفاهيمك ايه قيم الامور في نظرك هي دي اللي تحدد شخصيتك وتحدد سلوكك في الحياة هل انت العالم بالنسبة لك له وزن ولا مالهوش وزن هل شهوات العالم لها قيمة هل مقتنيات العالم لها قيمة هل المركز في العالم بالنسبة لك له قيمة ايه مدى تعاملك مع العالم ومع اهل العالم هل انت بتفكر تبقى ايه في العالم دي ولا تبقى ايه في عالم اخر الكنيسة لكي تنبه أنظارنا إلى التقييم السليم للعالم اختارت لنا آية من رسالة يوحنا الأولى نحطها في آخر كسي لكم باستمرار كده في كل عداس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يبيد وشهوته معه ومن هنا جاءت فضيلة الموت عن العالم كلمة الموت عن العالم دي مش ممكن واحد يسلك فيها إلا إذا كان العالم ملهوش قيمة في نظره لكن طبعا أهل العالم يقولك يموت عن العالم إزاي بقى ده كل جهده أن يكون له اسم في العالم يحتاج الانسان الى انه تكون له مفاهيم سليمة للامور تكون له مفاهيم سليمة للامور بقدر ما تكون لنا مفاهيم سليمة بقدر ما نسلك حسنا في الامور نسلك حسنا لما تغيرت مفاهيم سليمان امكن ان يتوب بعدين برضو بالنسبة لسليمان نشوف ايه التعب يعني التفتت انا الى كل اعمال التي عملتها يداي والى التعب الذي تعبت في عمله في الكل باطل وجيز واحد يسأل يقول يعني لا نتعب في الحياة ولا ايه وهل دي تقود لللا مبالاة ولا اهتمام هو في تعب مقدس وفي تعب باطل في نوعين من انواع التعب تعب مقدس وتعب باطل التعب الباطل هو تعب الانسان من اجل امور الحياة الدنيا تعب باطل ليه باطل لانه بينتهي بانتهاء هذه الامور او لانه من اجل امور باطلة أما التعب الحقيقي فهو التعب من اجل الله التعب من اجل الأبدية من اجل ملكوت الله في قلبك من اجل نشر الملكوت على الأرض وهنا يقول الكتاب إن كل واحد يأخذ أجرته بحسب تعبه ده اللي اسمه تعب مقدس ده اللي اسمه تعب مقدس وكل انسان يسأل نفسه هل هو بيتعب تعب مقدس ولا بيتعب تعب باطل تم الشيطان بيتعب من اجل هلاك النفوس وتعبه باطل يا مناس بيتعبوا من اجل امور لا تستحق التعب اطلاقا لا تستحق التعب امور باطلة لها فتره محدده وتنتهي على حسب تقييم الانسان للتعب يقدر يتعب ولا لا وعلى حسب تقييم الانسان للراحه في انسان يهرب من التعب وفي إنسان يسعى وراء التعب لأن عارف إن التعب له أجره. في واحد بيتعب في الصلح بيتعب في العبادة، بيتعب في المطنيات، بيتعب في الصوم وقهر الجسد. وفي إنسان بيتعب من أجل الشهرة، من أجل المال. من اجل العلم من اجل المركز من اجل الرياضة من اجل اي حد؟ عايز يطلع بطل العالم في الجارس وجايز ما يطلعش ايه التعب يعني اللي انت عايز تتعبه سليمان وجد ان تعبه كله كان من اجل المال ومن اجل الشهرة ومن اجل العظمة ومن اجل اللزة الجسدية وبعدين وجد ان هذا التعب كله باطل يبقى السؤال ما هي فلسفة الباطل عند ابينا الحكيم النبي سليمان حسب السؤال الموجود الباطل هو الشيء الذي يفنى ولا يبقى ده الباطل الحاجة اللي تبقى معاك في السماء دي مش باطلة لانها هتبقى معاك لكن اللي تنتهي بانتهاء الأرض باطل ايه الدنيا دي كلها تطلع ايه يعني كلها الدنيا دي على بعضها كده بالقارات الست بالماضي والحاضر والمستقبل تطلع ايه ولا حاجة ولا حاجة يعجبني احد الحكماء قال العبارة الآتية. قال لما كنت طفلا كنت أرى نفسي بالنسبة للعالم كأني حبت رمل صغيرة على شاطئ غير متناهي لبحر غير متناهي ايه يعني واحد قاعد في البلد الفلانية والبلد الفلانية جزء بسيط من القطر الفلاني والقطر الفلاني جزء بسيط من القارة الفلانية والقارة الفلانية جزء بسيط من الكرة الأرضية والكرة الأرضية جزء بسيط من ملايين الكواكب التي من الصعب احصائها تطلع أيان ويرت هو جزء من بلد ده جزء من أرض، جزء في ش، جزء في بيت، جزء في شارع، جزء في حي، جزء في بلد يعني جزء في بلد كبير يطلع ايه هو يعني بيقول عندما كنت طفلا كنت اظن انني بالنسبة للعالم كأني حبت رمل صغيرة على شاطئ غير متناهي لبحر غير متناهي اما الان فاعرف انني البحر غير المتناهي والعالم كله حبت رمل على شاطئه يطلع العالم ده واحد يقعد كده يفكر في العالم يلاقي تافه تقول له ايه العالم بالنسبالك لك يقول لك حبه رمل على شاطئ طب وايه شاطئك غير المتناهي ده الشاطئ اللي بينظر للابديه الانسان اللي بيلاقي نفسه صوره الله ومثاله يطلع ايه العالم بالنسباله له ده يعني? ايه العالم كله ده بكل ما فيه من ضجيج وكل ما فيه من صراع وكل ما فيه من شهوات وكل ما فيه من مراكز يطلع ايه العالم ده ولا حاجة حبة رمل على شاطئه ادي تقييم الانسان للعالم فسليمان تعب التعب ده كله وبعدين وجد ان التعب ده كله باطل ايه العالم ده كله ايه اللذات ايه الشهوات ايه الجسد يطلع ايه يطلع ايه ولا حاجه هل دي تقودنا لله مبالاة لا تقودنا الى التعب الحقيقي الذي من اجل امور لا تفنى يعني ايه قال القديس بولس الرسول غير ناظرين الى الاشياء التي ترى غير ناظرين الى ما يرى بل الى ما لا يرى ليه؟ لان الاشياء التي ترى وقتية اما التي لا ترى فابديه كل حاجة بتشوفها دي وقتيه بتقعد فترة كده وانتهت ولذلك الانسان الذي يقيم العالم لا يتعب من اجل العالم لا يتعب من اجل الحصول على العالم ولا من اجل فقد العالم يقولك العالم ده يطلع ايه العالم ده يطلع يطلعش حاجة. ويبقى الانسان زي ما بيقول الكتاب يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه لكن الانسان يخلص للوضع الذي هو موجود فيه في العالم يكون امينا في القليل اللي هو وضعه في العالم لكي يقيمه الله على الكثير اللي هو الحياة الابديه وتكون امانته ليست حبا في العالم انما حبا في الامانه وحبا في نقاوه القلب وحب في الكمال انه يكون امين في كل وضع يوجد فيه وبعدين نيجي نسال ما هي الراحه وما هو التعب يعني ايه تقييمك للراحه وايه تقييمك للتعب يطلع ايه الراحه والتعب في انسان الراحه بالنسبه له هي راحة الجسد جسد يستريح ما يتعبش نفسه ازيب من طقته. وفي انسان الراحة بتاعته هي راحة البال يعني نفسه تكون مستريح من جوه وباله مستريح مش عايز دوشه الدماغ وفي انسان الراحة بتاعته تكون راحة القلب وشهوات القلب يكون مستريح ان حصل على ما يريد وفي انسان الراحه بتاعته هي راحة الضمير ان ضميره يكون مستريح ويعتبر كل انواع الراحه اللي فاتت ديه ملهاش قيمه وفي انسان يعتبر ان الراحه الحقيقيه هي الراحه الابديه اللي يبحث عنه ولو ادى الامر ان يتعب في العالم كل جهده عشان يحصل على تلك الراحه ولذلك اذا واحد ترك العالم يقولك فلندا تنيح وتنيح يعني استريح استريح يعني ايه؟ يعني استريح من تعب العالم الباطل ودخل في الراحة الحقيقيه على حسب مفهوم الانسان للراحة تكون حياته وتكون شخصيته واحد جاي ينام بالليل يقول انا تعبان وعايز انام وعايز استريح انا تعبان وعايز انام وعايز استريح وميجي عقله يقول له تستريح ازاي وانت ما صليتش لازم تسهر وتصلي لكن انا تعبان تعبان بالجسد لكن هتستريح في ضميرك وتستريح في قلبك وتستريح في ابديتك لما تصلي اذا كان هو يهتم براحه الجسد فقط مش هيصلي الا ربنا تعبان ونتعرف عارف و... وصحينا <تصفيق> على حكايه الصلاه النهارده ونهوطها بكره اذا كان يهم راحة ضميره هيسهر ولو يتعب ده هنا نظرته للراحه بتتغير ايه الراحه دي ما مفهوم الراحه عند الناس الناس بيستخدموا الفاظ ولكن مفاهيم الالفاظ تتغير وتقييم الالفاظ يتغير من شخص لاخر يعني اجيب لكم مثل اخر في الراحة اب يجد ان كل راحته في ان يسعد ابنه ومهما تعب يجد لزة في الراحة أسف يجد لزة في التعب لأنه ريح ابنه يجد لزة في التعب لأنه ريح ابنه فالراحة الحقيقية عنده هي إسعاد أولاده انسان خادم بيخدم ربنا في الكنيسة يجد أعظم راحة له انه بيريح الناس اللي بيخدمهم قدر يقود ناس للتوبة قدر يحل مشاكل ناس قدر يودي ناس الكنيسة قدر يودي ناس الاعتراف مبسوط مبسوط ليه لان يستريح لك انا استريحت استريحت ليه فلان لان المشكلة الفلانية اتحلت مشكلة ايه واحد في الخدمة كان عنده مشكلة واتحلت وتلاقيه مبسوط جدا جدا جدا مستريح وهذا اللي مستريح يمكن راجع منهك جسديا ومنهك فكريا من المناقشات مع الناس والشد والجذب لكن مستريح ادي مفهوم الراحة ده في ناس لا يجدوا راحتهم إلا انهم يودوا غيرهم في دهي. ده ده دي اعظم راحة بالنسبة لي كمثال كده واحد ياخد التار يعني واحد مثلا في قرية من القرى في اخلاق بعض الريفيين انه اذا ما خدش طار اخوه او طار ابوه اللي اتقتل ما يستريحش ولما ياخد الطار يستريح انا استريحت الوقت استريحت ليه لان قتلت فلان ده راحته في كده ده اجد راحته في كده يجد راحته في كده في ناس طبعاتهم كده انه يجد راحته في اتعاب غيره زي بعض المشاكل العائلية مثل والمنافسات بين بعض افراد في اسره واحدة حتى او زي مثلا تلميذ يجد راحته في انه ينتصر على تلميذ تاني ويهزمه هو يتفوق عليه ليس حبا في التفوق بالمعنى المطلق انما حب في انه يتفوق على افلام بالذات يقهره يقره او زي مثلا فتاه تجد للذكة انها تنتصر على شاب بيقال انه متدين و وما فيش حد قادر يوقعه لكن هي قدرت توقعه وتبقى مبسوطه ليه راحتها في كده في ناس راحتهم في كانهم او الشيطان الشيطان بيجد راحته في ايه ألذ راحه للشيطان انه يهلك بني ادم انه يودي واحد جوه يبقى مبسوط خالص خالص ده كما يحدث فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب يحدث فرح عند الشياطين ببر واحد يخطئ الراحة دي مفهومها يختلف من واحد لواحد لو كلنا ممكن نقول نحب الراحة لكن ايه معنى الراحة في زئنه كل واحد ايه معنى الراحة راحة انسان ان ينتصر على غيره يبقى مستريح لان انتصر على غيره في عكس دي تمام راحة انسان استطاع انه يسعد غيره تصوروا راحتين مختلفتين راحت انسان في انه يهزم غيره او يسيطر على غيره او يتهب غيره وراحت واحد تاني انه يسعد غيره مفهوم الراحة يختلف من شخص الى اخر العالم كله بيختلف عن بعضه في ملايين السكان اللي فيه نتيجة القيم اللي موجودة عند الناس يعني خد مثلا القوة ما مفهوم القوة ايه ايه تقييمك للقوة في انسان يعتبر ان القوة يعني انه يقدر ينتصر على غيره ويضرب غيره ويبقى بطل وفي انسان مفهوم القوة عنده انه ينتصر على نفسه ينتصر على... على نفسه من جوه زي ما بيقول الحكيم ان اللي يحكم نفسه افضل من اللي يحكم مدينة فايه القوه في نظر؟ هل هي قوة جسمانية زي قوة المصارعين والملاكمين ولا قوة عقلية زي الناس اللي, اللي يدبر تدبيره وتنجح ولو التدبيره دي تضيع ناس في السكه لكن اقول لك ده فلان ده عقله جهنمي ويفتخر بان عقله جهنمي يعني ده افتخار فلان دا جن ويفتخر بانه جن القوه عنده هي قوه الفكر ولو فكر ضيع غيره دي القوه القوه هي كده وفي واحد آخر القوة عنده قوة داخلية داخل القلب داخل النفس داخل الفكر قوة قوة انتصار داخلي انتصار على الخطيه انتصار على الشيطان او قوة في كبح جماح النفس او قوة في السيطرة على الارادة او قيادة الارادة دي القوة في نظره ادي تقييم الامور ما هي القوة في اولاد في سن المراحقة يفتكروا ان القوة يعني القوة الجسدية ولذلك مثالياتهم هما هم ابطال القوة الجسمانية حتى يسموها العاب القوة في الرياضة يسموها العاب القوة يعني القوة هي دي انه يشيل له شوية حديد إنه يربي الجلة إنه يغلب يغلف في المسرعة يغلف في الملقب هاديل قل أو في مسرعات السيران كان ساعتي في الرومان يسرع السيران دي بالشخص القوة أو قوة شمسونية يشل باب يضرب له ناس دي القوة في واحد تاني مفهوم القوة عنده القوة في الكلمة يقدر يقول كلمة تقتدر كثيرا في فعله او القوه في الفكر او القوه في الاراده او القوه في الروح ارواح قويه بتنتصر بتنتصر على ارواح اخرى تلاقي انسان له روح قويه لو شيطان مر يهرب منه الشيطان اللي يهرب. لاني شايف قصاده روح قوية ايه مفهوم القوة في نظرك يعني ايه مفهوم القوة هل القوة ان تنتصر على غيرك ام القوة ان تنتصر على نفسك هل القوة في روحك ام في جسدك المسألة مسألة مفاهيم مسألة مفاهيم مسألة تقييم بناء على ذلك حياة الانسان تتشكل بمفاهيمه وتقييمه للامور يعني خد الجسد والروح مثلا ما تقييمك انت للجسد والروح في انسان كل تقييمه هو للجسد يعني يهتم للجسد بس كيف الجسد يعيش كيف الجسد يصح كيف الجسد يقوى كيف الجسد يتغذى كيف الجسد يلتز بانواع اللذه المختلفة يعني كما الحواس مثلا او الاكل او الشرب لفي انسان جسده هو كده في انسان مجاهد في الحياة الروحية يعتبر ان الجسد ده خطية ولازم يقاوم الجسد بكل قوته في انسان روحي يرى ان جسده ده ده هيكل للروح القدس ألستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيكم فينظر الى جسده كهيكل للروح القدس وهكذا ينظر إلى أجساد الآخرين ولذلك لا يقع في خطية بالجسد لأنه بيقدس الجسد كهيكل لله ويضع أمام الآية التي تقول مجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله الجسد بالنسبة له ده هيكل للروح القدس مش مجال ال لل... للأكل للشرب لللذا الحاجات دي واحد يقول الجسد ده شويه تراب في فنان يقول لك الجسد ده ده تحفه اقعد قصاد جسد كده ارسم صور اعمل تماثيل ينظر للجسد كتحف ايه نظرتك انت للجسد ده يطلع ايه ده؟ حسب تقييمك للجسد تسلك في حياتك وايه تقييمك للروح هل روحك تأخذ نفس القيمة زي جسدك هل لو روحك مرضت تبحث عن كل الأطباء الروحيين والمتخصصين عشان يشوفوا روحك دي يعملوا له إيه ولا مرضت ما مرضت ولا انت حتى بيها ده جسدك لو جرت له اي هزة على طول كذا كشف وكذا اشعه وكذا تحليل وهيسة طب وروحك لو جرت له حاجة بتحس ولا انتهده ده الكلام ده لو لو واحد مش مهتم بروحه لكن اللي مهتم بروحه تلاقيه سهران على روحه يعطي روحه الاغذيه الروحية ويعطي روح الادويه الروحيه ويعطي روح الرياضات الروحيه ويعطي روح التداريب الروحية ويهتم بروحه اكثر مما يهتم بجسده تقييم الإنسان للروح تقييم الإنسان للجسد يكون شخصيته يكون شخصيته هي دي اللي بينه خذوا مثال اخر ايه تقييمك لل للانسان للانسان او للنفس البشرية هل كل انسان بالنسبة لك هو اخ ليك ولا ليك اخوة معينين والبقين مش اخوة اعداء غرباء اسم ما شئ طائفة اخرى ولا كل اخ في البشرية هو اخوك كل انسان في البشرية اخوك هل انت تحترم انسانية كل انسان الانسان لو له قيمة في نظرك تحترم انسانيته ولو احترمت إنسانية كل انسان تحترم كل إنسان، تحب كل إنسان، لا تضر انسانا لا تظلم إنسانا، لا تجرح انسانا لا تحتقر انسانا لأن الإنسان له قيمة في نظرك. في ناس الإنسان ده ماعاله قيمة في نظره. في لندا زعل مزعلتي ما, ما فرقت فيه. في لندا يطلع مين يعني؟ ايه يعني يطلع مين؟ تسأله تقوله تزعلت يطلع مين ده في يطلع مين يطلع بني قادم. يعني ايه بني قادم ما تنسبه له مالهوش قيمة يعني ولذلك الناس اللي بيتكلموا عن حقوق الانسان بيعتبر ان الانسان ده حاجة تانية اخي ليك صورة منك طب وبعدين وبعدين لو انت عرفت قيمة انسان يهمك حياة كل انسان ويهمك صحة كل انسان ويهمك شعور كل انسان ويهمك راحت كل انسان ولا تقبل ان تعثر انسانا وتتسبب في خطئه لان تقول ده ربنا هيطالبني بدمه في اليوم الاخير ولا تقبل ايضا ان تظلم احدا ولا تقبل ان يبيت احد وهو متعب منك بل في واحد ينظر لكل انسان على اعتبار انه ابن لله يقول انا هتعب واحد من اولاد الله مش معقول، صورة الله هتعب واحد صورة الله خليقة الله هتعب واحد خليقة الله ده انت لو تعرف قيمة النفس البشرية تقدر تعرف اهميه الخدمة في انك انت تخلص نفسا واحدة تخلص نفس ده المسيح من اجل احترامه للنفس الواحدة وتقييمه للنفس الواحدة مشي حوالي ست ساعات من اجل المرأة السامرية ادلنا مثل ازاي الواحد يترك التسعة والتسعين للبحث عن نفس واحدة ضائعة النفس الواحدة دي ليه قيمة عند ربنا مش زي الناس اللي يخش في حروب قم بلا تاخد لها كم الف ما فرقتش مدفع ياخد له كم الف ما فرقتش حرب يموت فيها كذا الف ما فرقتش ايه قيمة النفس البشرية دي موجودة ايه ايه قيمة النفس الا ربنا من اجل اي نفس مستعد ان يرسل ملائكة مستعد ان يرسل انبياء ورسل ومعلمين ووعاز وكهنه ورعاة عشان النفس البشرية ربنا نفسه يظهر لانسان يكونوا ان يظهر لانسان ويكلمه ادي قيمة النفس البشرية الفداء يورينا ايه قيمه النفس البشرية عند ربنا ايه تقييم النفس البشرية تصوروا تقييم النفس البشرية يصل عند الله الى مستوى التجسد والفداء وعند ناس اخرين النفس دي ملهاش قيمه ايه يعني نفس تقييم الانسان لكل الامور يكون شخصيته ويكون سلوكه ويكون معاملاته ليس فقط معاملاته مع الآخرين وإنما حتى أيضا معاملاته مع ربنا يعني خد تقييمك للصلاح مثلا ايه الصلاة بالنسبة لك تطلع إيه هل الصلاح بالنسبة لك هي مفتاح السماء من ما تلاقي الدنيا مقفلة تقول ارجع للصلاة هل الصلاة بالنسبة لك هي الباب المفتوح وقت الضيقة بحيث لما تقع في ضيقة تلجأ للصلاة بتقيمها ايه هل الصلاة بالنسبة لك واجب لابد ان تؤديه ولو مكرها ولو مرغما ولو من غير نفس لكن واجب لازم تؤديه بس ده قانون اسمه قانون لازم تؤديه هل الصلاة بالنسبه لك كده هل الصلاة بالنسبه لك فرض امر الهي ام الصلاح بالنسبه لك هي غذاء روحي تتغذى به روحك ام الصلاح بالنسبه لك هي متعه روحيه ام الصلاة بالنسبة لك هي الحياه الحقيقية ام الصلاة بالنسبة لك هي الصلة اللي بينك وبين ربنا على حسب تقييمك للصلاة تصلي او لا تصلي لو كان صلاتك مجرد الواجب بسرعة ونخلص منه وننتهي واول ما تخلص بالصلاة تقول الحمد لله اشكرك يا رب مش اشكرك يا رب ان انا اتكلمت معاك اشكرك يا رب ان انا خلصت الكلام اقدر افضل متعي الأخرى ونشكر ربنا على كده اما اذا كانت الصلاح بالنسبة لك متعة فلا تريد ان تنتهي منها منين ما تيجي تختم الصلاح تقول طب استنى شوية تقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي تقول له باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كانما من شحم ودسم ايه الصلاه بالنسبه لك دي تطلع ايه دي ايه تقييمك للصلاه وصيه من الوصايا ولا لذه من اللذات نفس الوضع نقوله بالنسبه للصوم بالنسبة لكل فضيله بالنسبة للوصية مثلا الوصايا عموما ما تقييمك لها هي مجرد ايات في الكتاب او مجرد اوامر الهية او حاجات لو ما طوعتهاش تروح جهنم ايه الوصايا ولا الوصايا بالنسبة لك نور ينير لك الطريق مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيليك هل الوصايا بالنسبة لك شيء تعمله ولو مرغما لانه امر الهي مفروض عليك ولذلك تجد تغصب في تنفيذ الوصية ولولا التغصب ما نفستها هم الوصية بالنسبة لك شيء مفرح ليك ربنا رسم لك الطريق اللي يوصلك للملكوت فتشعر ان الوصية هي الجسر الموصل الى الملكوت اذا عرفت هذا تحب الوصية واذا عرفت هذا تقول كما قال يوحنا الرسول لان وصياه ليست ثقيلة لان وصياه ليست ثقيلة وحينئذ لا تجد تعبا في تنفيذ الوصية ايه تقييمك للامور طبعا نفس الوقت نقول الخطية مثلا يعني كلام عن الوصية يجرون الكلام الخطية ما تقييمك للخطية في انسان تقييمه للخطية انها لزة من اللزات عشان كده صعب عليه يترك الخطية لان دي لزة كما يجد انسان لز في السجارة أو لز في كأس الخمر أو لز في الزنا أو لز في أي عقد أو لز في الأكل والشرب بالشراء في الشراعة يعني الأكل والشرب مش خطية في الشراعة خطية بالنسبة له الخطية دي لز زي واحد يلعب أمار يجد لز في لعب الأمار ده يبيع يبي عشان يلعب لان دي لز الخطية بالنسبة له لز ولذلك لكي يترك الخطية بيخصب نفسه بيجاهد بيتعب عشان يترك الخطية لان الخطية دي لزم لزم اصعب حاجة ان الخطية تبقى لزم اصعب حاجة ان الخطية تبقى لزم ولا الخطية بالنسبة لك نوع من الضعف في البشر يعني تقول انا ما حب بس ضعيف يعني ولا الخطية بالنسبة لك أشياء اضطرارية يعني أشياء اضطرارية يعني زي واحد محتاج لاجازة ولا بدي وياخد اجازة مرضية والدكتور يكتب معه برضه ويديله الاجازة وشغل الاضراري يبقى يقولك ما نسلك امورنا نسلك امورنا هو واحد يجد الرشوه شيء اضطراري يبقى من غير الرشوه ما تمرش امور فيقول لك دي شيء اضطراري يعني اا غصب عنه كده بعض الخطايا على الاقل خطايا اضطراريه او الكذب يقول له خطيه اضطراريه يعني اقول الحق واروح في ده ما هو لازم اكتب لان التغطية لازمة شيء اضطراري ايه الخطية بالنسبالك ولا الخطية بالنسبة لك شيء لازم زي واحد يقول لك انا لازم اغضب أدفع عن كرمتي وما يعتبرهاش خطية قول لك دي خطية دي كمان قول واحد ادفع عن كرامته دي خطية ايه الخطية بالنسبة لك؟ بالتنظر لها هذه النظرة البسيطة ولا الخطيه بالنسبه لك هي تمرد على الله تمرد على الله وثوره على الله هل الخطيه بالنسبه لك هي انفصال عن الله بتنفصل عن الله هل الخطيه بالنسبه لك هي نجاسه هل الخطيه بالنسبه لك هي موت موت الخطيه موت كنا اموات بالخطايا ايه الخطيه بالنسبه لك حسب تقييمك للخطيه تقدر تعرف اذا كنت هتترك الخطيئة ولا هتقعد فيها اللي بيقوم الخطيئة تقويم ب... تقييم بسيط يقولك يا عم ما تدقش انت كده هتقعد تدق علينا وتسدد الدنيا في وشنا ما تحبكهاش خالص خلي الواحد يعرف يعيش ده بالنسبة له مش ممكن يسيب الخطيئة ابدا يسيبها ازاي بقى ده ما اعتبر ان الخطيئة وسوسة او تضييق وفي انسان تاني يعتبر ان الخطيه عار كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الله يقدرش لا يستطيع ان يخطئ لان الخطيه لا تتفق مع مركزه كابن لله كسورة لله ومثاله ايه تقييمنا للخطيه هل لنا الضمير الواسع الذي يبلع الجمل ويجد عذرا لكل خطية ويجد تبريرا لكل خطية ام لنا الضمير الصالح الذي ينظر للامور نظرة سليمة ايه هي الخطية بالنسبة لك لو كانت سهله تقع فيها لو كانت صعبه تقول كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله يريت الواحد يعيد تقييمه للأمور يعيد تقييمه الأمور، يعيد النظر إلى موازينه لكل مفاهيمه وكل أحكامه على جميع الامور ويقف امام الله بضمير صالح يقولك الحكيم عيناه في رأسه اما الجاهل فيسلك في الظلام الحكيم يقدر يفهم كل امر ويعرف قيمة كل شيء تقييم الامور وتقييم نتائجها وتقييم تأثيرها على ابديته وعلى حياته على الأرض نكتفي بكده انا طولت عليكم